زادك الإيمان تمضينا بقصد ورويه لا تبالي بالدعاوى والاباطيل الدعية. والأباطل الدعية. ليس حسنا ان تكون حيث ما كانوا بغيه ليس حبا أن تكوني مثل ما كانوا غبية ليس حظا أن تكوني حيث ما كانوا بغية ليس أن تكوني مثل ما كانوا غبية أنت أعلى أنت أغلى أنت أتقى يا أخيا شارك الحب حماه الشرع أن يرمى بنيا أنت أعلى أنت أغلى أنت أتقى يا أخي شارف الحب حماه الشرع أن يرمى بنيا قاله بني المختار يوما حسبكم هذه صفيه يرسل الحب بدين الله في أحلى سجية قاله المختار يوما حسبكم هذه طفية اسمعيني انني من كنت ارجوها بيا اسمعيني عندها اهديك اعجابي سحية اسمعيني انني من كنت ارجوها بيا اسمعيني عند بي تصي اسمعيني من كنت اسمعيني